تكسر بكل بعض النسخ إن شاء الله في نسخ أخرى بإذن الله تكون نتجهزة لنبات السبوع المحضور في صحيح الإمام مسلم هيا ولكم الكرام في كتاب الصلاة باب الوصف التخلق عن جماعة بعض غيره قد ذكرنا عن جماعة هنا قال حتى لنا حولته ابن يحكى ابن ورد عبد الله بن محمد قال أخبرني يونس عن ابن شهاد أن محمودا من الربيع الأنصار حدده أن أجبال ابن مالك وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من من شاند من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصر أي ضعف بصر أو أضر وأنا أصلي لقومه هو الإمام وإذا كانت الأمطار سال الوات الذي بين وبينه ولم أستطع آتيه بس لهم فأصلي له وددت أنك يا رسول الله تأتيه وتصلي في مصلا يعني في مكانه أتخذ المصلا فأتخذه المصلة وهذا مخصوص في البيت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله إذن من الأعضار التي تمنع من الجماعة نور الصلاة وجود السيل بينك ومنا بينك ومنا مزل فالسيلة هذا مندرج تحتها تحت, تحت عذر الخوف يخافون السيلين يخافوا من سبع خافوا من عدو ولا إلى ذنب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فيه كأحباب أن رجل إذا قال سأفعل بوقت قال عذبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النار يعني ضحى فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحبه أن أصلي من بيتك قال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبره فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبثناه على خزير صمعناه له الحمد الله فيه استحباب إكرمط والخزير أو الخزيرة رجل الله فيكم شيء من ضطيط وماء وقطع لحظة صغيرة تطبخ فإن خلا من اللح سمي عصيبة أنا الشعب كان يقول كم من عصيدة لذيذة فتتنا مع نهوان على كثير صمعناه له قال وثاب رجال من أهل الدار حولنا يعني هاووا إلينا واجتمعوا في أن الرجل الصالح الفاضل إذا كان في بيت يستحب الاجتماعي من باب الحفاء والاستفادة والملازمة حتى ويجتمع في البيت رجال دو عدد فقال صائر منهم أين مالك فالدخشن بالنور وفي بعض لوهات بالمين فالدخشن معناه وفي بعضهم فضو خيش فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب ما هو رسوله النفاق أمر قلبي غيبي يحتاج إلى أن يشق على قلب صاحب وكيف يشهد بهذا بهذا الوصف لا يحب الله لا يحب الله ولا, ولا ورسوله منافع فقال مقصود لفق الأكبر الاعتقاد كما هو شأن عبد الله ابن بي بن سلون فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك ألا تره قد قال لا إله الله يريد ذلك وجل الله فهذا صحابي ولا شك أن الصحابة أولا عندهم علم وعندهم فقه وعندهم اجتهاد ومع ذلك أخطر طيب كيف نسوه لأنفسنا مثل هذه الأحكام وإحنا لا أهل اجتهاد ولا أهل الفقه ولا أهل علم ولذلك ترى في المجتمع من ينشأ الكافر المجتمعات والكافر المسلمين قياش معه سيفا كسيف الحجاج في التكفير والشهود على الناس في والخروج والمرق من المين لا ينبغي أن تطور تصور لو أنك أكذا قيل لك أحكم على هذا الرجل والسياف طائم وأهله أبداعه ويكون والنعش ينتظر ماذا ستفعل هل ستتمهل أو تتعجل السكة بك تتمهل فانظروا هذا الصلاة بإرضه وعنه أخطأ بها الحب وذلك الدبي عليه الصلاة والسلام زجره لا تقول له ذلك ألا تراه قد لا إله إلا الله يريد ذلك واجه الله شهادة النبي عليه الصلاة والسلام فان يريد بذلك واجه الله اشار الى صلط الاخلاص معنا وبسروط سبعات قد قيدت وفي مصوص الوحي حقا وردت لانه لم ينتفح صاحبها بالنطق حتى استكملها العلم والاخلاص والقبول وفقك الله لما اقوله والصدق والاخلاص والمحبة طيب العلم والإخلاص والقبول ولين قياده حدري ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقت الله ولماء أحبه سبع شرق ذكران العلماء لكي ينتفع القائد في هذه الكلمة من الإخلاص الإخلاص ينافي النفاق الإخلاص ينافيه النفاق وينافيه رياع وينافيه تسميع وينافيه طلب المحمدة والثناء وينافين أنه يتطي هذه الكلمة من السيف إنما قاله متعوده قال أسامة فزجراه النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل أشفقت عن قلبه؟ هل أشفقت عن قلبه؟ حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلمت إلا في ذلك ليس للأيين ليس الاستهل انظروا في النبي عليه الصلاة يريد من ذلك الله لم يقول هذا ولا رياء كما هو رياء المناكطين إنما يريد من ذلك رجال الله والذر لا ترح هل قالوا الله ورسول وعلم نعم صحيح الإنسان إذا لم شيئا يكن العلم إلى الله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزه لما تستطيع إذا قتلت الشيء علما تقول فيه ولا تقول الشيء الذي أنت جاهله فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبك ما قتله إياك أن تتصرع في لا أدري نصف العلم إنسان إذا قال لا أدري في أمل أن يتعلم في أمل أن يتعلم لا يدري ويدري أنه لا يدري سيستفيد ويتعلم وهي الاسم يتعلم أما لا يعلم ويزعم أنه يعلم لا يدري ويزعم أنه يدري هذه المصدر المادة سيتعلم لأنه تعلم قال قالوا الله رسوله أعلم وهذا من ورع الصحاب ومن ورع الصحاب الذي تكلم في الأول قال فإنما نرى وجاه ونصيحته المنافقين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله فالحرام على النار من قال لا اله الا الله يرتضي بذلك وجه الله في ذمه الوجه النفس والذم وفي اعتماد فضيله كلمه التوحيد على فانا من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنه وحرمت عليه النار والى جانب الشروط الاخرى والشروط التي ذكرناها السبع اخوه انما المقصود انها في احكام الاخره المقصود أنها يطلب بها العرب بأحكام الأخيرة أما بأحكام الدنيا ليس لك إلا ظهر والله يتولى في الصراع وكان لدي عليه الصلاة والسلام أكبر من الناس الظواهرهم إذا قال رجل لا إله إلا الله كف عنه السيطة إذا قال الرجل آمنت بالله كف عنه ولا تقول لمن ألقى إليك بالسلامة لست مؤمن من أتى بشعير من شعائر الدين تدل على إسلامه وكف علىه ما ترحش تختبره بعزي المختبرين أصحاب التواقف التبايد هل أنت صحي هل أنت مخلص فيها هل أنت علم بمعنى هل أنت علم المغزاة هل أنت تارك لمواققها هل أنت اختبارات وهذا تشديد على الناس لم يبعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل للناس مواهرة ويكل إلى الله صراء عربناه قال فإن الله تتحرم على النار إما تحريما يعني مؤقتا معناه والتحريم المؤبد لا شك فيه لا شك فيه التحريم الأبلي في النار يحرم على النار تحريم الأبلي ممكن تحريم جزء يعاقب كما يغضب فإن الله الله معرضناه من قال لا إله إلا الله يابتغي لذلك وجه الله إذا كلمة للأصلاص مانع إما من الدخول وإما من الخلود إما دي وإما دي. تمنعه من الدخول إن الله عنه أن تقول لك تزنه ومسنه الموحدون لا إله إلا الله تمنع من الدخول وتمنع من الخلود قاطعا معنا وإذا كان صاحب كبير هو تحت المسيط شاء الله عفو عنه وأخله الجنة وإن شاء عدامه وأخله نار ثم قال ابن شهام ثم سألتوا حسين أدنى محمد وقصار وهو أحد غني سالم وهو من صلاة أي من سادات عن حليل محمول بن الربيع فصدقه بذلك أشأل الله محمول بن الربيع صعبي صغير فهم ضغط هذا الحديد هو الشاهد ماشاء الله قال وحددنا محمد وابن خمس سنين كان يضغط هذه الأشياء قال وحددنا محمد ابن رابع وعبد ابن حميد عبد ابن حميد ايه؟ محمد كشر ومحمد ابن رابع ما يستغول قال إلهما العبد الرزاق صمعان أبو برد قال اخترنا معمرهم عن الزهري قال محمود ابن رابع عن هدبان في مال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصكر حديث بمعنى حديث يونس خير أنه قال فقال رجل أين مارك من النخشن أو الدخيش وجاد في الحديث قال محمون فحدثت بهذا الحديث نظرا فيهم أبو أيوب الأنصار فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فحلقته إن رجعت إلى عكبان أن أسألة قال فرجعت إليه فوجأت به شيخا كبيرا فذاب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألت عن هذا الحديث هل الحديث في فائد كما سنقرر من كلام الإمام hineون رحمه الله تعالى قال فرجعت إليه فوجأت شيخا كبيرا فذاب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألت عن هذا الحديث فحددني كما حددنيه أول مرة قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك قرائم وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاعا لا يغطر فلا يغطر الله يعني إيه الكامل مع نوازل من المرزل لفقر إن كلمة لا إله بالله إن قالها العبد بالإخلاص صحيح بكي ينجل تجاء من النار يأتي بالفرائض المطيئة في الصلاوات بالصيام بالزكاه اذا وجدت في المال بالحج اه بصوره الارحال بحسن بطاعه الوالدين بحسن الجيران الاحسان للجيران بترك الكذب والالتزام الصدق ترك الغيبه والنميمه ترك الكبائر والاذيان بالطاعات والعبادات والواجبات هذا معناه معنى يا طيب قال وحدثنا اشراق بن ابراهيم من هو أحضر. أحضر. أحضر. أحضر. أحضر من مرضض قال اخبر الوليد بن مسلم عن الاوزاع قال حدثني زهير عن محمود القربيه قال اني العاقل مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجه قالوا ايه هي التي تخرج ببصق في الفم في الفم الشكل اللي بيبصق ها مجه بالبث يعني بث عشان يداعب الصبي ويؤانسه ويلاطفه وهذا تواضع بالنبي عليه الصلاه والسلام وايضا بركه فنلها الصبي ان لا عقله مجد مجال هل انسان هل شي لا انسان بالذكر. ما زال يحدث به ان ان لا عقله مجد مجال لا قر مجته رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ذل ذلك قال محمود تحدثني عثمان بما ذلك قال قول يا رسول الله ان بصري قد ساء وسقط الحديث الى طولي فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعنا في جشيشه في الحد الذي طحن طحنا, طحنا خفيف ويجعل معه قطعة من اللحم الصغير ويطبخ يعني ايهون دشيشة. دشيشة مدشوش يعني مدشوش معنى؟ أنا نسميه مدشوش يعني مش محوم كالدقيقة إنما مدشوش مكسر حب كده حبات كبيرة طبعاً اللي طعيمها مين كوم الشايفوك كنا في بلاد اليمن دائماً نطعمها على الضعنة ولا زين أولا يخبرك قال على جشيشة صنعناها لهم ولم يذكر ما بعده في زيادة يونس ومع مر أنا معي هنا بالشرف في, في فوائد يقول للدمام النووي خذكم على يا فوان الشرف لما منها الفوان هذا العديد النووي سحب المنقلة كذا كده يقول إن شاء الله بالآية وَلَا تَقُلَنَّا بِالشَيْنِ إِنِّي فَعِلُّ تَلِكَ غَدًا إِلَّا إِلَّا إِسَاءَ اللَّهِ وَالْحَاجِمِيِّينَ وَمِنْهِ التبرق بالصالحين وآثارين والصلاة في المواضع الذي صلّوا بها وطلق التبرق منهم وهذا لا يوفق عليه إمام الناوم معلم وهذا كثير يطع في إمام الناوم فذلك الحفظ من عجر عن نفس المنوك هذا لا يتابع لا يتابع الإمامان في هذا وهذا من الأخطاء في العقيق يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام كشعره على الصلاة والسلام نباسه نعلم أواني عرطه برك الله فيه حيا أو ميد حيا أو آه أو ميد إنما التبرك الصلاة على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أصلح الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل معه هذا ولم يفعل مع أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا عمر كذلك بإجماع معنى أخوان فقوله تبرك وأثار الصلاة هذه تفتح باب خطير مزلق أريد أن قال الإمام المعلمين الغلو في الأفاضل من أعظم أولوية البرد يصيرها الكبورا تعمل من دون الله وأعيادها وهذا مسلك اللي يقول لنصارى الكتاب تاخذ الكبورا بأي مصارحين ما الساد ومنها أن فيه زيارة الفاضي المغضل وحضور ضياباته هذا صحيح وفيه سقوط الجماعة العبور وفيه استصحاب الأولام والعالم ونحوينا بعض أصحابي في ذهب. في ذهابه وفيه الاستيدان على رجل في منزله وإن كان صاحبه قد تقدمينه استدعاء يعني هم يقول لك, لك يلا تجيني مساعة قدرانية بلهم قدران بالنهار بالنهار لا يمنعش لا تدخلش الباب وتفسخ البيت كده على طول تستأذن قال وإن كان صاحبه قد تقدمينه استدعاء وفيه الابتداء في الأمور بأهمها فإنه صلى الله عليه وسلم جاب الصلاة فلم يجلس حتى صلى وفيه جوز صلاة النبل جماعة. لكن بيكون عادة وديدا معنا عجبين لو سجيا لا مظم الله أحيانا نباس لمناسبة وداعي من الدواء صحيح صلاة الطرويح في المسجد جماعة سنة الإسلام سنة للسنة في السنن المسلمين البطئة فيه مضيب قال وفيه جواز صلاة الله لجماعة لكن الناس يستمعون كل خمسة مثلا يقول لك عمنا نعمل قيام جماعي ونصبح صايمين وكلامنا هذا صحيح هذا مخالف لأدي النبي عليه الصلاة قال وفيه عدة الأفضل في صلاة النهار أن تكون متنة متنة كصلاة الليل هذا الصحيح ومذهبنا مذهب الجمهورة وفي أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صار إلى منزل, منزل معظيم أن يجتمع إليه ويحضر مجلسه لزياراته وإكرامه وإستفادة منه وفي أنه لا بأس بملازمة الصلاة في معين من البير وإنما جاء في الحديث أنهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف النبياء ونحب وفيه الندب عمن عم ذكر عمن عم هو بريء منه هو عم عمن ذُكر بالسوء هو بريء منه وفيه انه لا يقلل في النار من مات على التوحيد وفي غير ذلك والله اعلم سنتقدم في ما صار بريء من هو بريء مش Bueno, uh bueno, -huh. bueno, bueno البيكهله واشلون أن محمد بن عبد الله بن رسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قيمه كبيره ان شاء الله هذه مقدمه في باب العله بعد ان شاء يكون عمليا على السطور الليله معنا كتاب علم النبي الحديث وكتب العلل على الحاح منها ما قصد فيه بيه وقال لكم هل يظهر قواعد تتعلق معلوم الحديث ورسول الحديث والعلم فكتاب العلم الترودي العلم الصديق الذي هو في آخر الجامعة وشرحه الحافظ ابن رجب في الموضع فإن الحافظ ابن رجب يتبع الأمام التنبيل في ذكر بعض أنواع وألقاء حصول الحديث فيتكلم مثلا على الحديث المرسل حجية الحديث المرسل يتكلم مثلا على طرق مثلا التحمل السماع والعرض يتكلم مثلا على نواب المعنى وغير ذلك من حصول علوم الحديث لأن علوم الحديث اسم عام شابه ليس مقصورا على علم المصطلح فقط إن من الناس منظن أن علم الحديث قاصر على دراسة قواعد المصطلح فقط لا علوم الحديث يدخل فيها قواعد المصطلح يدخل فيها الإلمان بقواعد الزيار والتعديد يدخل فيها معرفة التخريج ولنقف على الأسانين والطور يدخل فيها وأعظمها بأول عدة وما أقول لها تابع المؤلفات في علوم الحديث إلا من أجل الانتهاء إلى زبدة هذا العلم هو العلم. كيف تستخرج العلم كان من رجل يستطيع التخريج ويستطيع أن يقف على طرق الأحاديث والأسانيين الكثيرا ولكن له من الصعب يقف على استخراج واستكشاف العلم هذا موجود في الساحة الدعوية في التحقيق في بعض القدوة المؤلفات فرأى هذا شاهدا شاهراً بين معه فأعظم هذه الأبواب وأدقها هو علم العلم فقلنا الكتب فيه على أنحاء نحن أو صنفن يتكلم على قواعد وبعض أنواع أصول الحديث وفي اسم منها عينة في أحاديث مسندة إلى الصحابة كعينة لطلقهم ذكر أسامين أو أحاديث ابن مسعود ذكر أحاديث علي ابن المتظم ذكر أحاديث مرتب قصد المعلم فيه الإمام ضربطني أن يظهر الأحاديث المعلم على أسماء الصحابة غير متقيد بالأبواب وهناك الأبواب المعلمة كما يصبح الفرميني رحمه تعالى يصنط الباب ثم يضطل لو فيها إلا في الحديث ومنها هذا الصنط البدي بين أيدينا عيلة المنابحة مرتب على الأبواب الفقية ولا شك أنه أسهل وأيسر من الترتيبات على المسانين من الترتيب على المسانين عندكم من ترابطني رتب على من الصعب لو أنت حارب حديث و تريد أن تراجع أن تراجع و أماما لا لكن صحيح أن الفهارس اليوم خففت شيئا ما وحلت كثير من الإشكال صح؟ الفهارس لكن ما كل واحد عنده فهارس وأحيانا الفهارس عنه تصيب الطالب بالبلادي والاسترواح معناه فألا يريد هذا ولذلك بركة عظيمة جدا لما أنت تبحث الكتاب بدون فهارس وما ترجعش في فهارس صميت أخذ وقت لكن أنت أقول على فهارس لو كفيت فهارس ما حصلتها للباية وهل من بركة الاطبار وجدت بالكتب إنسان عاون ترسه يوزره الكتاب. مش أنه يشتريون للمجتبة وبعدين يحطوا هذا أخر العهد بك ما يجي له لبعض السنة لا ينفعش يكون انسان ضعف قيمته أو قلنا نشاط والوقت ضاق عليها لا يزور الكتاب جربا من الغلاف إلى الغلاف عربنا يا يعني المحتويات الكتاب هي عقل حاجة المرحلة الثانية اطلاع المرحلة الثالية تلخيص ما فيه من فوائد وإنت باشي بطلاق خاص على جربا في طفل خاص إذا متمر أنت في أهواتك فينتاج هذا الكتاب أنه مرتب على الأهوات والكتب كتاب الظهار كالصلاة كتاب, كتاب الزكاة العلم في, في الكتاب حديث المعلم في هذا الكتاب إذا لم تدقن هذا الباب ربما تستدلج حديث معلم يظهر لك صحاب إسناده كالشمس اسندوا الشمس لكن لما تبحث فيه تجده معلومة معنى لأن العلماء يقولون كما قال عليهم المدينة الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ الشبيل إلى معلمة العلاق جمع الطرق جمع الطرق فيمتاز هذا الكتاب أنه ملتب عليه إلى أبواب يمتاز أيضا لأنه حفظ لنا أسئلة ابن أبي حاتم لأبي زرعة ولأبيه أبي حاتم ولعم أخرين هذا الكتاب حوى قرابة ثلاثة آلاف مسألة قرابة ثلاثة آلاف مسألة وهو سهل ميسور وطرون الجواب بصورة مبسطة يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم ربي أسر وعايد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أسليما كثيرا أول كتاب العيد قال حددنا الشيخ أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم روي كتاب هذا يقول حددنا الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن فضل من شرياط قراءه عليه في سنه 90 و90 و300 طار اخبرنا أبو محمد عن محمد بن ابي حات وكان من عباد الزهاد قالك لابن قال صوت عبد الرحمن كانما نزلت من السماء لشده عبادته وبشوعه معنا قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حات وابو حات بن اسمه ابو الدردش صوت وابو زرعه بن اسمه عبيد الله بن عبد الكريم قال حددنا أحمد بن سلم قال سمعت أبا قدامى السرخص يقول سمعت عبد الرحمن بن مهد أبو سعيد عارف من جفع التعديل والعين من عينة المسلمين يقول لأن أعرف علة حديث وعندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عين وفي بعض الألقاء أحب إلي من أن أكتب من أن يكون عند عشرين حديثة او أن أكتب عشرين حديثة ليست حديثة مرى عشرين حديث مرى مر عشر الحديث مرى حديث واحد على كل حال هذا ينفيهنا إلى أهمية علم العلم والعلم فيه سبق غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الطاهرة السلامة سبب غامض سبب غامض خفي يقضح في صحة الحديث معانا ظاهر السلامة منه ولذلك علم العلم في أحاديث الثقات في أحاديث الثقات يبحث في أحاديث الثقات هذا باب العلم يقول بعضنا أحيانا ربما نجد بعض الضعفاء موجودا فيها مذكور على وجه التبعية لا وجه الأصالة وجه التبعية لوجه إيه لوجه الأصالة معناه فلما نجد أحيانا بعض الضعفاء مذكور يقوله بالعلان هذا على, على, على سبيل التبعية لا الأصالة وإلا تضعيف هذا الراوي علة ظاهرة وعلى مقصودنا العيلة الخفية في هذا كتاب معنا يكون طيب ونحن لما نقول بابه أحاديث فقط اعتمد على الأكثر والأغلى وإلا النادر لا يفعل عليه قال لأن أعرف علة حديث وعندي أحب إلي من أن أكتب حديث ليس عندي في إشارة إلى تنقيه ما, ما عندك من علم تصفيق ما معه من حديث كان حذيفة رضي الله عنهم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر ما خافت أن يدركه وكان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير معناه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يطع فيه أقول بخاري حفظت مئة ألف حديث صحيح ومئتي غير صحيح قال بأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي حديث. المحصود إيه؟ إن للسبب ينظرون إلى الكيف للكم ينظرون إلى إيه؟ الكيف والكيف هذا معناه تصفية أو لما معك من علم أو حديث فلا تكن زرابة حديث ضعيف وعاء الحديث ضعيف لا نقح ما معه فإن بالصحيح غنية وكيفة قال أخضرنا أبو محمد عبد الرحمن بن نبي حاجة متى عدونا بنت في الإسلام قال حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد قال سمد محمد بن عبد بن نبيل يقول قال عبد الرحمن بن نبيل معرفة الحديث إلهام معنى ايه مقصد معرفة علة بالحديث الهام ومعنى الالهام يعني النور والفراسة التي يوقيها الله سبحانه وتعالى ويقذفها, ويقذفها في قلب العالم أنا مقصد في العالم الذي أخذ بأسباب التعلم وهو أهل عمر بن الخطار وافق التنزيل بمواضح كما تعلمون وكان يقولون كأن السكينة تنطب على لسانه يوافق الحق والصلاة كذلك علماء العيد كعلي بن المديد كابن معيد كأحمد بن عام الدهلي محمد بن يحيى الدهلي معنى الإمام البخاري الإمام ضرقط الإمام, الإمام فلان وفلان عيدة لكنهم قلة وسط المحدثين قلة معروفون باعتنائهم بعلا الحديث وكشفها قال معرفة الحديث الهام وأحيانا يسأل العالم من هؤلاء عن الحديث فيقول هو في علم لكن لا يستطيع أن يظهر الحجة والبرهان لما في نفسه على هذا الحديث غير مقمئن لهذا الحديث مستريب من هذا الحديث ورضى ما يستريب سنوات ويأتي بعد سنوات يقول أن آن أدركت هذا الحديث ولذلك جاء رجمت إلى أبي زرعة الوازم وقال أنتو منكم هكذا تتكلبون ما بتظهروا الحجة عندما اضطعت الحديث قال أبي زرعة الوازم إذا أردت أن تعرف أننا على الصور أو أننا على الخطأ خل حبيثك فاسألني عنه فأجيبك أقول مثلا هذا حبيث ضعيف فتمشي إلى محمد بن مسلم بن ورد فتسأله عن نفس الحبيث فيجيب بنفس الجوال ثم تطرقه وتمشي إلى أبي حاتم الرازم دولة عم الراي في فيجيبك بنافس الجواب فإن اتطمقت كلماتنا فاعلم أننا تكلمنا عن علم وإن اختلفت أقوالنا فاعلم أننا تكلمنا عن هوا فمشهر واجه فصنع كما قال أبو زرع فصنع كما قال أبو زرع فوجد الجواب من هؤلاء الثلاثة العلمة منتفق فقال لا بزرعة أشهد أن هذا العلم إلي هذا ليه؟ إنت الآن ممكن تروح مثلاً لأحد المهجسين مقولين تعالوا عليه كده مثلاً توكير في أرض ومش على البيت يقول لك الله التوكير ده مضروب لا تسين عرفتك؟ منين عرفتك؟ بقولوا خبرة فبقل لك لا والله إذا التوكير ده تمام إيش يا باسمه طيب ممكن كده اتخرج 100 دولار والصراف ينظر فيها بس ينظر فين بيقول لك دي مزورة طب ال100 جنيه دي مزورة هتقوم بعدها تقول له ايه ده دي من عارف ايه ما هيش صايش دي خبره وملك الصراف يطرب الدينار كده يرميه على البيض يا ده لمتو لمت ذهب فعلا صحيح ويغنى ثانيه يقول لك دي رمل حديد ازاي طب عارض إزاي؟ هم يقول بقى يبثي لك الفرهان كذا وهو في نفسك وتهيأ لهذا الشيء صير صارت فيه ملكة تستطيع يميز منه؟ تستطيع ميز منه فهذا نفس الأرض يقولوا معربة الحديث إلهام معربة العلة بالحديث ها إلهام وإن كان عندهم بريق. يعني إلهام يظهر للسائل أما العالم لما أعلى علم بحجة قرآن وعلم وملك عنده قال ابن رميل وصبق لو قلت له في أين قلت لم يكن له جوال ليه عنده ملك في انكفت معيشته لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وعارف حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل ماذا يأكل إذا شرب ماذا يسرط إذا لبس ماذا يلبس إذا صفر كيف ينسلم إذا حارب كيف ينسلم إذا سلم كيف ينسلم في بيت كيف ينسلم مع زوجتي كيف ينسلم يجي له حديث مخالف لها بصرته قلبه ينكير تستطيعش انت الآن لو لزمت واحد ثلاثين سنة اربعين سنة وبعدين زالك واحد أخط جالك ما بيسربش شي ده بيسرب كده يقول له لا الله يبن عارف عنه 30 سنة 40 سنة في الأشياء اللي بيحبهه والأشياء اللي بيكرمه فده موجود بين الناس طب مع حديث بنبي عليه الصلاة والسلام أو مع الإخوان فيقول ايه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتب رحمه الله قال وسمعتوا أنه يقول قال عبد الرحمن بن مهدي إن كارنا الحديث عند الجهال كهانا كهانا دجل وكهن لكنه أنكر ببرهان وملكة وبنور قد الله في خلفه لكن لما يُعرض الحديث علي عبد المعين يقول هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويُعرض عليه حديثه ماذا يقول هذا صحيح قاله النبي عليه الصلاة والسلام كيف عرض هذا؟ إنام بالعلم أخذ بأسباب العلم ولذا قلنا يا أخواننا أن معين أنفق في طلب العلم خمسين درهم بل أظن أكثر من هذا, ألف, هذا. ألف ألف درهم أظن هذا درهم في طلب العلم هو والد التالي من وراء أبيه وكانت ألف, ألف درهم يعني مليون يعني يخور درهم ومع, ومع ذلك هنفقر فيه في طلب العلم طيب لا واحد مننا وعين من تلك الهياء ايام الهياء ايام الهياء انت عاد ازاي طيب قال وسمعت أره يقول مثل معرفة الحديث مثل معرفة الحديث كمثل فصل شبه فصل خادر ثمانه مئة دينار وآخر مثله على لبله ثمانه عشرة دواب دهب أصلي ودهب صينة إيش رأيكم إيش موجود دهب صينة موجود اشتري كده تسوره بثلاثين دينار وزيها بنعدي الصينة لعناك مدرب ألفين شكل واحد لكن حقيتها إيه مختلفة قولك دهب صينة عدي من هذا كبير دهب صينة أو قولك ماذا المدل مدل معلمة الحديث كمدل فصل صين ثمانون مئة دينار وآخر نبت على لونه ثمان وعشر الضراب يعني انت تفكر الحديث وانت عارب وعارب وطالب علم تميز بالحديث ذلك غير صحيح الحديث ذلك صحيح يوجد انسان يفكر انت زي ما يستبع بين ذلك اه بقواعد وضراهيم وحجر قال حددني ابي قال اخضر بن ابراهيم ابن سمية قال سمعت احمد ابن صالح يقول معرفة الحديث بمنزلة معرفة الضراب والشبه، الشبه يعني ايه؟ انه حصل اصدر ال... فان الجوهر قدما يعرفه اهله صائغ يعني في الجوهر من المزير. وليس للبصير في حجة اذا قيل له كيف قلت هذا؟ يعني الزي البردين ليه؟ ميز بنور والعلم الذي في صدره بالملكة ربما لا يستطيع ان يقول لك الدهيل كذا والبرهان كذا اجتبئ بهذا الطبق اخوان؟ نگ سلے کا